بسم الله الرحمن الرحيم دبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ناراً ذات لهب وامراته وامراته حمّالته الحطب في جيدها حبل من مسد